بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه وأنزله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 يتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر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 إن الله لا يخلف الميعاب إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار َدَأ بِآالِ ف جْععونَ والَّينَ مِن قَابَلِهِم كَذَّبُوا بِآياتاتِنَا فَفَظَهُ اللَّهُ بِذُنُ بِهِم واللَّ شَديد ال ل يَقاب قُلَِّذينَ كَفَروسَتُغْ لَونَ وَتُخصَرونَ وبِسَلْمِ هَادٍ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْنِ فِي وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الصيافه الدنيا ذَلِكَ مَتَاعُ الْقَيَاتِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ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 انا امنا فاغفر لنا ذنوبنا واكنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاصحاب شهد الله ان انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم شهد الله ان لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالشه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 وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ قَادُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون يَذْبِهُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حبطت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 وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا يَتَّكِئُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير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 والله رعوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 وَإِنّ سَمَّ ييتُهَا مَررِيَمَ وَإِنّ وَإبُهَا بِكَ وَذُجِيَتَهَا مِنَ الشَّيفانِ الدِيم فَتَقَبَّّلَ رَبُّهَا بِقَبُونٍ خَسَنِ وَأَ بَتَهَا لَ بَاثَخَسَلَ وَكَفَّلَهَاكَرِيية. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بيحيا أََّ اللهَّ يُبَشّوكَ بَحِييا مُصَدِّفًَا بِكَلِمَةٍ مِنَ الله وَسَيدَا وَسَيدَ وَحَصُورَ وَنَدِيَم مِنَ قال ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ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 وَيَكادُ الْمُنَاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَهُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يخلق مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَقُومُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن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 قال القواريون نحن انصار الله امنا بالله قال القواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون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 إذ قَالَ الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوه وَادْعُ إِلَى الَّذِي هَدَىٰ كَفَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُقِيمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تختلفون.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 وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُسْلِمُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ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 قُلتَادَ مَدَو أَبنَا أَنا وَأَبَنَا أَكُمْ وَنِسَ أَناَ وَلِسَ أَكُمْ وَأَم فُسَنَك وَأَم فُسَنَا وَأَمفُسَكُم فُمَّا نَبَثَهِفَنَدَ عَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَرِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَا وبينكم, وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ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 جُونَ فيِي إذ وَائمَ وَمَا أُنزِلَِ التَّواتُ وَإِجِلُ إِللاا مِن بَعْدِح أَفَل تَعقون هَا أَتُمْهَا قُل إحاجَدتُم فيِي مَا لَكُم بعِمُ فَلِنَةُخَ فَلِمَ تُخَادُون فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِذْرَائِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَابَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّ الطَّائِرَةُ اِفَتَأْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ ضَلُّنَّكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ لَوْ يَضِلُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَى تَفْرَحُونَ تُمْتَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّك مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاچُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤذي إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار ومنهم من إن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 يكلا خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من, لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله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 ما يقول الناس كون عبادا لي من دون الله ولكن كونوا و لكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّكِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كتاب وحكمه ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن نبي ولا تنصرنه قال ااقررتم واخذتم على بالكم اصري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 في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى والنبون من ربهم لا نفرق بين أقدم منهم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 ألئِكَ جَزَ أُمأَ عَلَهِم عنَةَ اللهَّهِ وَْمَلائكَ جَزَاء أُمأَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم هم الضالون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 أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دق كان آمنا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبْغِ فِيهِ عِوَجًا ۚ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 إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعذاء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا قفرة من النار فأنقذكم منها 7. Kذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 8. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 9. كهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ وَتَسْوَدُّ الْوُجُوهُ فَأَمَّ الذيذينَس وَدَّتْ أُدُوهم أَكََرْتُم بَعْدَ إِمَانِكُمْ فَذُوقُ الل ذَابَ بِمَكُ تُمْ تَكفُرُون وَأَمََّّذينَ بَِضَّتْ قُجُم فَثِي رَحْمَةِ الل تَفِي رَحْمَةِ اللهِهُم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 ةٍ أُخِرجَت ل النَّاسِ تَأمُرونَ بِالمَارُوف وَتَنهَونَانِمُنكَو تَأمُونَ بِالمَعرُوف وَتَنهَونَعَنِمُن كَدِ وَتُؤمِنونَ بِلك وَلَ آممَنَ أَهلُرِكِتَابِلَ كَانَ مِنْهُمُ المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما إِلَّا إلا من الله وقبل من الناس الا بعدل من الله وقبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه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 مَتَّقِ قَائِمَتِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آمَنَ اللَّيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف كَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَعْطُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرقوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوغ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن فَفشَل وَلهَّهُ وَلهُمَا وَلَى اللهَّ فَلَتَ وَكَلِمُؤمِنون وَلَ قَدِنَ صَرَفُ اللَّهُ بِبَذِرون وَأَنتُم أَبَِّةُ فَتَّفُ اللهَّهَ لعََّكُمْ تَشكُون اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ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 يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَاتٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْذِ اللَّهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَخْطَأَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُبَّتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَفًا مُضَعَفًا واتقوا, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 الذين ينفكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكعوا الله ذَكَرَ اللَّهَ فَتَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أولا إِذَا ذُكِّرُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ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 يَمْسَسكُم قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْ كَمْ شُهَدَا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّصِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا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 فآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 إذ تصدعون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فافابكم والرسول يدعوكم في اخراكم فافابكم غنمن بغم لكي لا تحزنوا لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فاتَكُم وَلا ما أَصابَكُم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ يَوْمَ شَطَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَقَائِفَةٌ قَدْ أَثْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رَحْمَةٍ من الله لنفسكم لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عدمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتُ الْمَغْدُى وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا بَاءَ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قَضَاءٌ مِّنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَادُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا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 ناس قد جمعوا لكم فخشو ان الناس قد جمعوا لكم فخشو فزادهم ايمانا فخشو فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فَ قَالَ بُوبِ نِعْْمَةٍ مِنَ اللهَّهِ وَفَضْلِ لَم يَسَسْهُم سُ لَمْ يَسَسحهُم سُ وَتَّبَعور الوانَ اللهَّ والله لماذا لكم الشيطان يخوف اولياء او فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لا يضر الله شيئا انهم لن يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم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 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز القبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن ان الله يرتبي من رسله من يشاء ولكن الله يرتبي من الرسل من يشاء فامنو بالله ورسله وان تؤمن وتتق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 والله بما تأملون قبير لقد سنع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سَنَكتُبُ مَا قَوا وَقَتْ لَورأَ بِ أَ بِغَيْل حَفُّ وَنَقُولُذُوكُ وَذاَابَ القديقُ ذَلِكَ بِمَا فَذَّمَة أَديبُ وَأَن اللهَّه لَْسَ بِغََّامِ للِعَبيد الذين قالوا ان الله اهدا الينا الا نؤمن لرسول حتى الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قَابِلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ دَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توثون أجوركم يوم القيامة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 طومنه فنبروه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا واشتروا به ثمنًا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرقون بما اتوا ويحبون ان يقمدوا ويحبون ان يقمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم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 لك لا تخلف الميعاب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لكفرا عنا هم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده خسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَرِيعُ الْحِسَابِ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم